بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الاسلام مَرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي إليك من ربك الشفقات ما أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخّر الشمس والقمر كل يجرين لأجل فثم يدبر الأمر يحصل الآيات لعلكم بالقاء ربكم توقنون وهو الذي مذى الأرض وجعل فيها رواسع وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِى الْأَرْضِ ضِعَافٌ تَجَاوِرَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَذَرْعٌ وَنَخِيلٌ فِيهِ سنوان وَالْأَنْهَارُ وَطَيْرُهُ الْمُؤَنَّثُ يُصَافُّ تُسْقَىٰ بِمَا يُنزِلُونَ أَنصَارُهُمْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِذَا تَعَذَّرَ فَعَجِزَ قَوْلُهُمْ آلِهَةٌ لَّكَرَذَ أَنَّمَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَلاَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَلاَكَ الأَوْلَالُ فِي اعْمَاقِهِمْ وَأَلاَكَ أَصْفَحُهُمْ مَا أَلاَكَ أَصْحَابُ الْمَارِدِ فِيهَا آلِدُ يستعجلونك للسنية قبل الحسمة وقد كانت من قدرهم المسلات وان ربك لله مخيرة لمن يصع على ادمهم وان ربك شديد العقاب يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ لا تحمل وما تحملوا الظن واما غير الارحام وما تزاد وكل شيء عباده بالقدار عالم الغيب والشهاده لك الذي يملك تعالى القول وما جهر به ومن هو مستقف بالليل وشارب بالنهار له معقبات من بين يبيه ومن خلفه ليحفظونه من أمر الله إن مَا هَلَكَ وَغَيَّرَ مَا بِقَوْمٍ فَتَايَ وَذَرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ الذي يرسل البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال فيسبح الرعد بحمده والملا ئئكه من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَاَمْرُهُمْ يُجَابُ لَهُ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَتُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ كَذَٰلِكَ ضَلَّ كَثِيرٌ إِلَى الْمَنَائِيَ يَبْلُغُ غَفَارَا لأبنى غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض بوعا وكرها وظهالهم بالغدو والآصال وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ قُلَ أَفَإِنْ أَعْرَضْتُ عَن ذِكْرِ رَبِّي عَن قَبْلِ أَن يَأْتِيَنِيَ الْعَذَابُ أَأَكْثَرُ عَلَىٰ عِلْمٍ أَمْ هُوَ فِي غَفْلَةٍ مُبِينٍ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات ونور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه القلق عليهم قل الله طالق كل شيء وهو الواحد القهار لا لنم يسلاما اله فسالت اوديه بقدرها فسالت اوديه بقدرها تحتمل الثين زبدا رضيا وَمَن لَّا يُقَدِّرُ عَلَيْهِ ضَرٌّ وَارِثٌ أَهْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ ذَلِكُم مِثْلُ كَذَلِكَ يَمْلُوهُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَنَّ مَثَلَ الذَّنْبِ فَيَدْهَمُهُ الْهَوَاءُ أَوْ أَمَّا مَا يَرَى عن الناس فينكت في الأرض كذلك يطلب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لا استدوا به أولئك لهم سوء الحفاب ومأواه الجهنم وبئس المهاد أفلن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى انما يتذكرون اهل البالين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصدقون ما امر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الخساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وعقاموا الصلاة وأنشقوا مما ردقناهم سرا وعدانيا وَأَسْقَوْا مِنَ الرَّدَقِ لَهُمْ فِتْنَةٌ عَلَى الْيَسْوِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعُقْبَى جَنَّتُهُنَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا أُوتُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا بِهِ مَن يَكْفُرْ بِرَبِّهِ إِلَّا مَن يُدْخَلُ عَلَيْهَا بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الذَّاك وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَهُ النَّفْسُ الْأُخْرَى لَهُ اللَّعْنَةُ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْصُرُ اسْرَارَنَا وَيَقْدِرُ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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اراىك ان الله يطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم وحسن مثواهم كذلك أرسلنا لك فيه أمتاً قد خالص من قضى لهامم لتتبعوا عليه فتتبعوا عليه الذين او خينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربنا اله الا الهه عليه توكلت واليه نساء ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأش الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهد الناس جميعا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 لم تنبعونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القوم بل ظين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها لهما مرام في الحياه في الدنيا ولعذاب الآخره اشد هنا الى الله من الله هو واقف مثل الجنه التي وعد المتقون تجري مياها تحتها الانهار أكلها دائم وظلها تلك عطب الذين استقوا وعطب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن فِي بَعْضِهِمْ قُل إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أُنِيبُ وَإِلَيْهِ مَرْجِعِي وَكَذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ حُكْمًا عَدْلِيًّا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 ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فإنا هرينك بعض الذين عدهم أو نتوسينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا مَسِّنَا الْأَرْضَ نُقُصَّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ حُكْمُهُ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الذِّكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَمَا يَعْلَمُ الْفَسَادَ إِلَّا الْعُقَبَةُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُسْلِمًا قُلْ فَاشْهَدْ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ